كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أَحْسَنُ عَمَلًا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 ألا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السُّوءُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ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 قول يا قوم أريتم إن كنت على بينة من ربي وَآتَانِي رحمة من عنده فعميت عليكم فعميت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا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 وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمُ أَفَلَا تَذَّكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمُ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ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 ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن انصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه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 يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قُوَّةً إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا بِبَيِّنَةٍ وما نحن بتالك آلِهَتِنَا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين.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 إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدَ أَبَلَغْتُكُمُ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ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 وَأَتَبِعُوا فِي هَذِهِ الْدُّنْيَا لَعْنَتُهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَالِحَة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 أَوَلَا يَقُومُ قَوْمِي أَرَأَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يُنَصِّرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْصِئِ وَيَا قُومِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَكُلْ فِيهَا رُضْلَ اللَّهِ وَلَا تَمَسُوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُوهَا بِسُوءٍ فَيَخُذَكُمُ عَذَابٌ قَرِيبٌ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 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ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 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْا منيب يا يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ عذاب عَذَابٌ غَيْرُ مردود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 إنه مصيبها ما أصابهم ان موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسوَّمة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى ما دين أخاهم شعيباً قَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمُ مِنْ إلَهٍ غَيْرِهِ وَلَا تَهُوُ قُصُّ الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفير قولوا يا شعيب أصلواتك تامر كأن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لانت الحليم الرشيد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 سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبه والذين آمنوا معه برحمه منا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 وبيس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بيس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى قصه عليك منها قائم وحصيد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 عطاء غير مجذوذ فلا تك في مذية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد اباؤهم من قبل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 وَإِنَّكُلَّمَا لَيُوَفِّيَنَّهُمُ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْكَمَا أُمِرْتَ وَمَا تَابَ مَعَكَ وَلَا تَضْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسك من النار وما لكم من دون الله من أولياء وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون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 فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا منا أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين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 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلٌّ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَمْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ